ا ل ل ه ك ن اصبحت سيئه ولكن اصبحت سيئه ونصفه ونصفه ح ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ا ونصفه ونصفه ونصفه و ن ص ل ه و ن ص ن ا و ا ص ف ه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه و ا ص ف ه ونصفه ونصفه ل ن ص ف ي كتاب ا ل ن ص ف ه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه ونصفه و ن ر ف ا ل ح د ي ه ولا زلنا فيها وصلنا الى قوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ثم قال تعالى ثم قال تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله و ا س ت ع م ا ل السيوف والرماح ا ل س ا ئ ر السلاح المصنوع منه في مجاهده اعداء الله والمراد بنصر الله نصر دينه في الغيب أ ي نصر الله فيما غاب عنهم من الوعد والوعيد فيعلم تعالى من ينصره وينصر أ ن ب ي ا ء ه ويقاتل وينابل في الدين أ ع د ا ء ه ويعز, ويعز بجهد بجهده وقبره أ و ل ي ا ء ه مع ما يشاهد في ذلك من حر البلاد ومفارقه الوطن و ا ل أ ه ل و ا ل أ و ل ا د والسير م ح ن و في أ ق ط ا ر البلاد ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام اذن يعلم الله ما ينصره ورسوله بالغيب أ ي في ا ل أ ش ي ا ء ا ل م غ ي ب ة من غياب الوعد والوعيد عن الناس ما م الناس بل ل أن ي ع وقيل ا ما سمعوا من الله وما أتاهم به الرسول الله الله وما أتا به الأنبياء لأجل صلى عليه وعلى من و به به المراد بالغيب حال كون الله غائبا عن الناظرين ينصرونه ولا يبصرونه قال ابن عباس و أ ر ا د بالعلم المعلوم ف ل ك ن ا ل ه تعالى قال وليقع نصر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينصره ولما كانت ا ل ن ص ر ة قد تكون ظ ا ه ر ة كما تقع من م ن ا ف ق أ و من مرادها ن م ا ل م ن ا ف ع في الدنيا بينه تعالى أ ن يرادت النصر بالغيء النصره بالغيء ومعناه ن يقع عن إ خ ل ا ق القلب ثم بينه تعالى أ ن ه قوي على ا ل أ م و ر ف ق ا ل إ ن الله قوي عزيز ي ع ن ينصر قد ي الدين قد ي أ ت ينصر ي الدين منافق أ و كافر أ و غيره ولكن لا يستوي أ م ا المؤمن فهو ينصر ينصر الله سبحانه وتعالى حتى في الغيب أما المؤمن ف والمرائي لن ينصر في الغيب واما المؤمن, الح... يعني المؤمن عندما يعمل فهو في الغيب و... و... والحاضر والعلم إ ن الله قوي عزيز أ ي غالب يريد أ ن ه غني عنهم بقدرته على من يريد إ ه ل ا ك ه لكن عرضهم للثواب بالتكليف بالجهاد وعلم أ ن ه تعالى لما ذكر أ ن ه نصر ر س ل بالبينات والمعجزات و أ ن ه أ ن ز ل الميزان و ا ل ح د ي د و أ م ر الخلق ب أ ن يقوموا بنصرتهم اتبع ذلك ببيان سائر ا ل أ ش ي ا ء التي أ ن ع م بها عليهم فقال سبحانه ولقد أ ر س ل ن ا نوحا و إ ب ر ا ه ي م وجعلنا في ذريتهما ل ن ب و ة والكتاب فبين ّ تعالى أ ن ه شرف نوحا و إ ب ر ا ه ي م عليهم السلام ب ا ل ر س ا ل ة ثم جعل في ذريتهما ل ن ب و ة والكتاب فما جاء بعدهما أ ح د ب ا ل نبوءه الا وكان من أ و ل ا د ه م ا و إ ن م ا قدم النبوءه على الكتاب ل أ ن كمال حال النبي أ ن يصير صاحب الكتاب و ا ل ش ر الكئنان ثم قال فمنهم أ ي الذريه خلاص الله ا سبحانه وتعالى وضح أن الرسالة, ان الرساله والكتاب هي في ذريه نوح وفي ذريه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام هل الذريه هذه كلهم صالحين هل هم كلهم مخالفين هل هم كلهم يستحق ا ل ن ب و ة هل هم كلهم يستحق ا ل إ م ا م ة فقال الله سبحانه وتعالى فمنهم اي من ا ل ب ر ي ة أ و المرسل إ ل ي ه م مهتد وكثير منهم فاشقون خارجون عن دينهم ثم قفينا اي أ ت ب ع ن ا على آ ث ا ر ه م أ ي الرسل ا ل أ و ل ي ن برسلنا أ ي برسل اخرين وقفينا, معها وقفينا معنا اتبعنا في اثارهم ب إ ي س ى بن مريم خصه بالذكر ل ا ر ا د ت ه ذكر قصته و ا ت ي ن ه ا ل إ ن ج ي ل ا ل إ ن ج ي ل اسم عجمي والمراد أ ن ه تعالى أ ر س ل بعضهم بعد بعض إ ل ى أ ن انتهى إ ل ى أ ي ا م عيسى بن مريم عليه السلام ف أ ر س ل ه بعدهم واتاه ا ل إ ن ج ي ل إذن فلقد ارسلنا نوحا و إ ب ر ا ه ي م وجعلنا في ذريتهم ا ل ن ب و ة والكتاب فمنهم اي من ا ل ذ ر ي ة او المرسل اليهم ن حملنها ا على ا ل ذ ر ي ة فمن ذ ر ي ة الانبياء من هو مستقيم ومنهم من هو غير مستقيم ومن اتباعهم من هو مستقيم ومن يعني ممكن نحملها على على الوجهين على ذ ر ي ة الانبياء او على اتباع الانبياء فمنهم مهتد ي ن وكثير منهم فاتقون ايضا هي في فالكثرة وكثير الفاتق م ه م فاتقين في الاتباع ثم قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه اي وكفينا ي وكفيناهم ل أ ن يتراحموا ويراف بعضهم على بعض و ا ل ر أ ف ة ش د ة ا ل ر ح م ة والمراد أ ن ه م متوادون فيما بينهم كما في ص ف ة المؤمنين رحماء بينهم إ ذ ن وجعلنا في قلوب الذين اتبعوها في قلوب المؤمنين يخرج منها المنافق والكافر و ي خ ر ج م ن ه ا يعني الذي لا يستقيم على العمل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ر أ ف ة و ر ح م ة و ر ه ب ا ن ي ة ابتدعوها أ ي ترهبهم ف ا ر ي ن من ا ل ف ت ن ة في الدين مخلصين, أو مخلصين, أنفسهم للعبادة أو مخلصين انفسهم للعباده متحملين كلفا زائده على ا ل ع ب ا د ة التي كانت و ا ج ب ة عليهم من ا ل خ ل و ة واللباس الخشن والاعتزال عن النساء والتعبد في الغيران ي والكهوف والرهبانيه ة و ا ل ك ب إ ذ ن هذه ز ي ا د ة من عندهم لم ي أ م ر ه م الله سبحانه وتعالى بهذا التكشف واللبس ه ذ المسوح والخروج من بين الناس والعيش واللجوء إ ل ى الجبال والكهوف إ ل ى خلاص يتعبدوا الله يبقوا في هكذا ح ا ل ة ورهبانيه ا ل الفعله المنسوبه ل ى الرهبان وهو الخائف من ر ه ب ة نحو خشيان من خ ش ي ة وقلياء ر ه ب ا ن ي ة في ضم الراء منسوبه الى رهبان جمع راهب نحو رهبان جمع راكب ق ا ل الحسين بن القاسم عليه السلام معنى جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه و ر ح م ة هو أ ن ن جعلنا في قلوبهم ذلك ب أ م ر ن ا وهذا جعل وهذا جعلوا امر وليس بجعل خلق ولا حتم ولا جبر بل جعلها في قلوبهم بالحكم و ا ل أ م ر بها والترغيب فيها قال ما جبرناهم على ا ل ر ا ف ة والرحمه لا لكن ا ل أ م ر ن ا ه م لن يكون بينهم كمسلمين وكمؤمنين هذا ا ل ت و ا د ثم قال عز وجل ما كتبنا عليهم إ ل ا ا ب ت ق ا ء رضوان الله ف ي قولا احدهما أ ن ه استثناء منقطع أ ي ولكنهم ابتدعوها ا ب ت ق ا ء رضوان الله ابتدعوا ا ل ر ه ب ا ن ي ة هم احنا ما امرناهم بها ولا ارسلناها او وضحناها لهم لكن هم ابتدعوها من انفسهم الثاني انه استثناء متصل والمعنى ان ما تعبدناهم بها الا على وجه ابتغاء مرضاه الله تعالى والمراد انها ليست و ا ج ب ة ولم يعني تعالى ابتدعوها ط ر ي ق ة الذم بل المراد انهم احدثوها من عند انفسهم و ن د ر و ه ا ك ا ن ز ي ا د ة في التعبد و ز ي ا د ة في الاخلاص و ز ي ا د ة في التقرب إ ل ى الله على هذا المعنى قال الحسين بن القاسم عليه السلام ا ل ر ه ب ا ن ي ة ماخوذه من ا ل ر ه ب ة لمولانا الجليل بالنوافل والتقرب إ ل ي ه بالفعل النبيل والفكر ثم الذي ابتدعوه من الجميل ولم يكلفهم الله كل ذلك في التنزيل ومعنى ما كتبناها عليهم يريد ما فرضناها عليهم ولكن ذلك ابتغاء الله, الله ربهم والتقرب إ ل ي ه بنوافلهم كان هذه ا ل أ م و ر التي استحدثوها احنا ما امرناهم بها ولكنها أ ن ليست يعني م ح ر م ة ولكن هم فعلوها نعم هي فيها مشفته ولكن فعلوها للوصول إ ل ى الله سبحانه وتعالى ب أ ك ث ر من ا ض ا ف ة إ ل ى ا ل ف ر ي ض ة وما فرضنا عليهم هم أ ت و ا بهذه ا ل ر ه ب ا ن ي ة نعم ثم رجع إ ل ى تعنيف هؤلاء الذين من بعدهم نعم من بعدهم من خلفهم. من خلفهم وذريتهم فقال عز وجل فما رعوها حق رعايتها يريد فما حفظوا تلك ا ل أ ف ع ا ل ح ق ي ق ة حفظها ولا عملوا بعد إ ي م ا ن ه م بها قال فقاتلوهم فقتل وبقي فقتل التجديد وذلك أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد عيسى. ثلاثة مرات فقتل المؤمنون الكريف وذلك على المؤمنون في عيسى موت بعد أن منهم وبقي منهم القليل من فخافوا ان يفتنوا في دينهم فقالوا تعالوا نتفرغ في الارض إ ل ى ان يبعث النبي الذي وعدنا به عيسى فتفرغوا في, في غيران الجبال واحده رهبانيه فمنهم من صبر على دينه ومنهم من لم يصبر وكفر رواه ابن مسعود ثم قال فيه يحتمل عطف ر ه ب ا ن ي ة على مفعول جعلنا ووفقناهم لها و ل ي ب ت د ا ئ ه ا ما كتبنا عليهم إ ل ا ليبتغوا بها رضوان الله وذلك ل أ ن ه ا ه ج ر ة يتخلصون بها من ا ل ف ت ن ة فما راوها أ ي فما حفظها من ضيعها منهم وهم الذين لم يصبروا على عليها وتركوها فاتين الذين آ م ن و ا منهم أ ج ر ه م وهم الذين راوها حق رعايتها ليستمروا على هذه ا ل ر ه ب ا ن ي ة على هذه ا ل ع ب ا د ة والتعبد فاتين الذين آ م ن و ا منهم أ ج ر ه م وهم الذين ر ا و ه ا حق رعايتها وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم ي ر ع و ه ا ولذلك البعض ي أ ت ي في م س أ ل ة ا ل ن ا ف ل ة و ي أ ت ي ويحمل نفسه ما لا يطيق ي أ ت ي بعضهم يفرض على نفسه مثلا ان يصلي في الليله ياتي ر ك ع ة ويصوم ل ا كذا ويفعل كذا ويحمد ثم ي أ ت ي وقت يكسل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 حتى ا ل ف ر ا ئ ض خفيفة ج د افراد ن س ان ي س ت ط ي ع أن يقوم ب ه ا و ل م ي ف ر ض هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون ه ن ا ل إ ف ر ا ن اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان ي ك و ه ا ك ا ف ا د من اجل ان يكون ه ك ا ف ر ا م ا ل ان يكون ه ا ك ا ف ر ا ا ل ان ي ك و ه ا ك ا ف د من اجل ان ي ك و ه ا ك افراد من اجل ي ك هناك افراد من اجل ي و هناك افراد م ج ل ان و ه ا ك ا ف ر ة د من اجل ان ي ك و ا ك افراد من ا و ل ان يكون هناك ا ف ر ض ع ل ى ن ف س ه أ ش ي ا ء ث م ت ج د ه مع مثلا بعض أنها نافلة لاحظ بعض ال... بعض الناس نافلة لاحظ ي ك وياتي ن بعد الصلاة ف نفسه ر ض على ل م ث سبحان الله كذا مئة ج ي ه عمل يعني ضروري تجده يترك كل شيء ويجلس مع أ ن ه ي ع الواجب يعني ترك ا ل أ ف ض ل إ ل ى ا ل أ ق ل في ا ل ا ف ض ل ي ة ثم ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن ويضع نفسه في, في, في, في, في, في, في مكانه لا يستطيع الخروج منها بينما ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة علم وتبصر و م ع ر ف ة ولذلك يقول إ ن للقلوب إ ق ب ا ل و إ د ب ا ر فاين اقبلت تستغنموها في ا ل ع ب ا د ة واين ادبرت هاته بالفرائض فالبعض يقول لك قد ي أ ت ي في ن ا ف ل ة يفرض على ن ف س ه ش ي ء ولكن لا يستطيع أ ن ي أ ت ي بها ب ا ل ص ف ة ثم البعض تجد عندما يضع على نفسه هذا الشيء ثم يتركه ترى ا ه ي انحراف ل ا كامل والعياذ بالله مع ان ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ن ا ف ل ة تجده خ ل ا يترك الكل كله ما عاد يعني لا عاد يكتفي ب ف ر ق ا ل ن ا ف ل ة بس, قليل بايمة. بس نعم القليل دائم يعني ركعتين على طول خير من انك يعني تقوم ا ل ل ي ل ة الليل كله والباقي ما تقوم ما ت خ ل ي شيء لا انك توجد لنفسك م ث ل اسلوب أ مثلا قبل ص ل ا ة الفجر ركعتين خير من انك تقوم ل ي ل ة وتتركها شهر شهرين ث ل ا ث ة ا ل أ ف ض ل ان ا ل إ ن س ا ن يبحث عن الشيء الذي يستطيع أ ن يؤديه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نعم وقال الرازي فما رعوها حق رعايتها ففيه أ ق و ا ل احدها أ ن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه ا ل ر ه ب ا ن ي ة ما راى ا ل ل حق رعايتها بل ضموا إ ل ي ه ا ا ل ت ث ل ي ث والاتحاد واقام أ ن ا س منهم على دين عيسى حتى أ د ر ك و ا محمد صلى الله عليه وسلم فامنوا به فهو قوله فاتينا الذين آ م ن و ا منهم أ ج ر ه م وكثير منهم ف ا ش ق و ن وثانيها أن م ان ك ت ب ا ع ل ي ه ما كتب... أن ما كتبنا عليهم تلك ا ل ر ه ب ا ن ي ة إ ل ا ليتوسلوا بها إ ل ى مرضاه الله ثم إ ن ه م أ ت و ا بتلك ا ل أ ف ع ا ل لكن لا لهذه الوجه لا لهذا الوجه بل لوجه آ خ ر وهو طلب الدنيا والرياء و ا ل س م ع ة يعني ا ل أ و ل ا ن فرضوا على أ ن ف س ه م هذه ا ل ر ه ب ا ن ي ة ولكن أ د ت إ ل ى أ ن ه م خرجوا إ ل ى التفليس من الله ثالث ثلاثه و إ ل ى أ ن عيسى أ ت ح د مع الله و أ ن عيسى هو ابن الله يعني ثم الوجه الثاني هو ان ه ذ ا ا ل ر ه ب ا ن ي ة و ه ذ ا ا ل ل يفعلها ي بعض نشوف بعض الناس ومشايخ ب ع ض ا ل وكذا و ب ع ض ال... يأتي و ك أ ن ه يوجد على نفسه م س ح ة من ا ل ر ه ب ا ن ي ة وكذا وكذا لا لياكل شيء ل ل ي أ أ م و ا ل الناس ب ا ل ب ا ب هذا بقى يسوي وهذا يفعل س و وهذا ي ي و هذا و ج ا ه و أ ن ا ش ف ت موقف جميل في الكاميرا ا ل خ ف ي ة و ف ك ن الشيخ كان يحب الشيخ ويعالج من السحر ويستحضر ن ه وكذا وكذا و و موقف جداً. جابوه ه له طريف جدار جدا ك ر ت و و ن ح ط و ا وكذا ا داخل ا ح د ل ر ت و ن ه وكذا ا وكذا وكذا اللحيا و ا العمة و ذ ا ا ولكن يجب ح ض ر ان نتعلم ان نتعلم ان هناك افضل من اجل المسائل والمراه ي والمراه والمسائل ل والمراه ه الى والمسائل كذاب استقل ع وكانت وال... ي ل ه جدا ل ق ا ر د ا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ج ذ ا جدا جدا جدا جدا جدا ن د ا جدا ج ا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ج ت ا ج ا جدا ج ا ل د ا جدا ل د ا جدا جدا جدا جدا ل د ا ج ه ا ج د و جدا جدا جدا جدا جدا جدا ج ا جدا جدا جدا جدا جدا ج ا ج د ه جدا جدا جدا جدا جدا ه د ا جدا ه د ا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ج ا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا من حيث أ ن ه م تركوا الواجب ورابعها أ ن الذين لم يرعوها حق رعايتها هم الذين أ د ر ك و ا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به وقوله فاتين الذين آ م ن و ا منهم أ ج ر ه م أ ي الذين آ م ن و ا بمحمد وكثير منهم فاتقون يعني الذين لم يؤمنوا به ويدل على هذا ما روي أ ن ه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من آ م ن ب ي و ص د ق ن ي واتبعني فقد راها ع حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فاولئك هم الهالكون وخامسها ان الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهبانيه وانقرضوا عليها ثم جاء بعدهم قوم اقتدوا بهم في اللسان وما كانوا مهتدين بهم في العمل فهم الذين ما راواها حق رعايتها قال عطاء لم يرعوها كما راها الحواريون ثم قال وكثير منهم فاسقون والمعنى ان بعضهم قام برعايتها وكثير منهم اظهر الفسق وترك ا ل ط ر ي ق ة ظاهرا وباطنا ثم قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله أ ي خافوا عقابه وامنوا برسوله يعني يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا بموسى وعيسى آ م ن و ا بمحمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اعلم أ ن ه لما قال في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى فاتينا الذين آ م ن و ا أ ي من, من قوم عيسى أ ج ر ه م قال في هذه ا ل آ ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا والمراد به أ و ل ئ ك ف أ م ر ه م أ ن يتبوا الله ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ثم قال تعالى يوتكم ك ف ل ي ن من رحمته بيمانكم إ أ و ل ا بعيسى وثاني ام بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ونظيره في قولي ونظيره قول تعالى ولك يوتون أ ج ر ه م مرتين ع ومن عباس أ ن ه نزل في قوم ج ا ء و ا من اليمن من أ ه ل الكتاب الى الرسول و أ س ل م و ا فجعل لهم أ ج ر ي ن والكفل في ا ل ل غ ة النصيب قال الحسين بن القاسم ايعطيكم أ ج ر ي ن ونصيبين من نعمته نصيبهم في الدنيا ل ل م ع و ن ة على طاعته ونصيبهم في ا ل آ خ ر ه من مغفرته الحواريين طبعا الحواريين هم أ ن ص ا ر عيسى عليه السلام بعد و ف ا ة عيسى اصبحت يعني أ و ل ا من قتل عيسى هم الجبابره الكفار هم ا ل ل ي ن يدعون قتل عيسى ومثل لهم بابن ملكهم من بعده من بعده و أ ت و ا من بعده ودائما ا ل ق و ة والجبروت والغرور والكبر ف ي جانب ا ل إ م ا م ف ي جانب فهؤلاء ر أ و ا انها لن تستقيم حياتهم وأوامرهم وما أ و ا ر ه م م و يريدون ه ل ا بالتخلص من هؤلاء الذي ن يدعون إ ل ى ا ل م س ا و ا ة و إ ل ى ا ل ع د ا ل ة والقيم إ ل ى ا ل إ ن س ا ن ي ة لا أ ن ل يستقيم حكم ظالم مع وجود من, من يعني يقف أ م ا م ه فالمساله مساله خير فالحواريون هنا يمثلون الخير. كل ما يعنيه وشر ل ا يمثلون فلابد الخير حتى يستمر لهؤلاء استئطار من يستمر حكمهم حتى ولذلك لو رجعت للتاريخ لوجدت لو ك ذ ا أ ص ب ح القتال بين ا ل ج ب ا ب ر ة وثم ا ل ع م ا ل ق ة وما كان في ه بعد عيسى عليه السلام من د خ و ل إ ل ى المقدس وحرق, القدس وحرق الحواريين ق و ر ق ا ل ح وقتلهم وتشريدهم حتى وصل إ ل ى محمد صلى الله عليه وعلى اله ه وضع الحواريين ولذلك م د ح م الله سبحانه وتعالى في اكثر مكان في ا ل ق ر آ ن ل إ خ ل ا ص ه م وبقاهم على على دين عيسى عليه السلام ولكن الحواريين أ ت ا ب ع ب ع د ه م من حرف دينهم لذلك تجد عندنا ا ل إ ن ج ي ل عندنا اثني عشر انجيل تقريبا ثلاثه عشر انجيل لكل ح و ا ر ي إ ن ج ي ل يروي عن عيسى فجاء بعدهم التحريف أ د خ ل و ا فيها التدليس أ د خ ل و ا فيها الاتحاد أ د خ ل و ا فيها كل أ ن و ا ع الشرك بالله سبحانه وتعالى <تصفيق> هذا هو الحواريين <تصفيق> وناس خ ر ج من ا ل ر ه ب ا ن ي ة استغلها في أ م و ر الدنيا وكذا وكذا وكذا وكذا م ك ذ ا وكذا وكذا م ك ذ ا وكذا وكذا وكذا و ك ي ا وكذا وكذا وكذا و ا ذ ا وكذا و ك ب ا س م ا ل د ي ن وكذا وكذا و ن ه ا يعني هو القيم على الدين مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم ي أ ت ي ب أ ح د قيم على الدين أ و على ا ل ص ة بينك وبين ربك لم يأتي بل أ ح د ع ى ذلك بل ترك الباب مفتوح لك أ ن تصل إ ل ى الله سبحانه وتعالى م ب ا ش ر ة لا تريد أ ح د إ ل ا العمل الصالح والاخلاق أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاك الله سبحانه وتعالى فاذا ا ل إ ن س ا ن قد مضطر مخلص في دعوته وفي دينه وفي عمله علاقتها بالله سبحانه وتعالى م ف ت و ح ة م ب ا ش ر ة يعني د ا ئ ر ة ما عندها ما هو في ح ا ج ة من ياتي ليوصله إ ل ى الله سبحانه وتعالى أكمو وال... أفضل أظهر الإيمان وأبطل الكفر. ما لا لا. ما صاب أو الكبر من الإيمان مثلة ما هو... ما يسمى نافذ منافذ يسمى والثاني هو هو ربنا النفاق النفاق النصاب نافذ لا لا لا فاتذ لي شيء شيء سمى مخالف سمى يعني لا ولكن يجب ان يكون هذا ل م ؤ م ن يجب ان يكون هذا المؤمن يجب ان يكون هذا ا ل م ؤ م ان يكون ه ا ا ل ف ؤ م ن ي ج ان يكون هذا ل م ؤ م ن يجب ان يكون هذا المؤمن ي ج ان يكون ه ا ا م ؤ م ن ي ج ان يكون هذا المؤمن ي ل ب ان يكون ه ذ ل ن ي ج ا و ن هذا المؤمن ي ان ي ك و ذ ل م ؤ م ن ي ج ي ك ن هذا ل م ؤ م ن يجب ان يكون هذا المؤمن يجب ان ي ه ا ل م ؤ م ن يجب ان ي و ن هذا ا ل م ن يجب ان ي و ه ا ل م ؤ م ن ي ب ان يكون ه و ا ل م ؤ ن ان يكون هذا ل م م ن ي ج ان يجب ان يكون هذا ا ل م ؤ م ب ان يجب ان يكون ه ا ل م م ي ر ا ت و ل ا ي د ف ن في م ق ا ب ر المسلمين ولعيون ا يصلى ل ه هذا لا ل ما تصلي عليه وقسل و ودف... في م ق ا ب ر المسلمين ناكد ولعيون ا ل لا, لا, لا, لا, لا, لا ي توارث ب ي ملتين في م ج ا ف ر ل ا يأعظ ا ل م ؤ م ن و ا ل م ؤ م ن لا ي ع الكافر ن ع م ا ل ل ه ما ي محمد و ع ل ل ى ن لانه أ لا ل يعلم أهل الكتاب لا ه زائدة ا والمعنى ليعلم لي أ لا ل ل ك ت ا ا ب ذ يقدرون ن لم يسلموا ألا ي على شيء من فضل ا ل لا ه أ ص ل ينالون ق د ر و أي ش أ ن لا ي ق د ر على ش ي ء أي ل ا ينالون شيء ما م ذكر من الكفلين والنور و ا ل م غ ف ر ة ل أ ن ه م لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه و آ ل ه ولم ينفعهم إ ي م ا ن ه م بمن قبله و إ ن م ا الكفلان لمن آ م ن من أ ه ل الكتاب بمحمد ل أ ن ه لم يحفظ إ ي م ا ن ه ا ل أ و ل و أ ن الفضل بيد الله أ ي في ملكه وتصرفه واليد مثل مثل في الملك ل أ ن أ ب ل غ الملك و أ خ ص ه بالمالك ما قبض باليد يؤتيه من يشاء ولا يشاء يؤتيه الا من يستحقه والله ذو الفضل العظيم و إ ن الفضل بيد الله بيد الله هنا بمعنى الملك وليس بمعنى أ ن الفضل انه ممسوك ف ي ي د الله حاشا الله نشبه أو نجسد ولكن تشبيه لنا و ت ن ف ي ل لنا ل أ ن أ ق و ى ما يكون الملك إ ذ ا كان في يده فاذا كان ا ل م ل ك في يده هو صاحب القول حتى لو تشارع أ و شيء فصاحب الملك لشيء في يده هو القول قوله حتى في ا ل ش ر ي ع ة يعني وان الفضل بيده لا يؤتيه من يشاء من يشاء هنا هو المستقيم تائب هذا لمن يشاء قد يؤتى ا بمن يشاء هنا حتى إ ذ ا وردت يا كرم الايه تستطيع ان تقول إن من يشاء ا ل ت و ب ة ت ع ي د ه ا على نفس ا ل إ ن س ا ن من يشاء ا ل ت و ب ة وقد س ا ت ي بها من الله إ ذ ا اردت من الله من يشاء الله أ ي الذين استقاموا وليست ا ل م س أ ل ة مثلا تخمين او لا من يشاء الله هذا في ا ل ج ن ة و هذا في النار بجون لا حاشا الله سبحانه وتعالى هذا ظلم و الله سبحانه و تعالى و هذا ضبط عمل ق ب ي ح و حاشا ل ل ه سبحانه و ت ع الله ى و ا هو العظيم ف ض ل ل ا و العظيم لا بد أ ن يكون إ ح س ا ن ا عظيما و المراد تعظيم حال محمد صلى الله عليه و سلم في نبوته و شرع ه و كتابه قال الرازي قال الواحد هذه آ ي ة م ش ك ل ة و ليس ا ل م ف س ر ي ن في ه ا كلام مضح في ك ي ف ي ة اتصال هذه ا ل آ ي ة بما قبلها و علام نعم نعم نعم نعم نعم ن م نعم ن ع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن والتقدير ليعلم أ ه ل الكتاب وقال أ ب و مسلم الصهاني وجمع اخرون هذه ا ل ك ل م ة ليست ز ا ئ د ة ل أ ن في قول الله سبحانه وتعالى لئلا يعلم اي ليعلم اهل الكتاب هذا معناها الا يقدرون أ ي أ ن ه م لا يقدرون ونحن نفسر ا ل آ ي ة على القولين بعون الله وتوفيقه اما القول المشهور وهو أ ن هذه اللفظه ز ا ئ د ة فاعلم أ ن ه لا بد هنا من تقديم مقدم وهي ان اهل الكتاب وهم بنو إ س ر ا ئ ي ل كانوا يقولون الوحي والرساله فينا والكتاب والشرع ليس إ ل ا لنا والله تعالى خصنا بهذه ا ل ف ض ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة من بين جميع العالمين إذا بالإيمان الإيمان هذا ذلك هذه تعالى لما أمر أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم ووعدهم بالأجر العظيم على ذلك أتبعه في هذه الآية والغرض منها اعتقادهم عرفت عليه ووعدهم على أتبعه عن أمر فنقول أنه أهل قلبهم وسلم صلى يزيل بمحمد في ل أ ن ا ل ن ب و ة م خ ت ص ة بهم وغير حاصله الا في قومهم فقال إنما, با انما بالغنا في هذا البيان و أ ط ن ب ن ا في الوعد والوعيد ليعلم أ ه ل الكتاب أ ن ه م لا يقدرون على تخصيص فضل, فضل الله في قوم معينين ولا يمكنهم حصر ا ل ر س ا ل ة و ا ل ن ب و ة في قوم مخصوصين و أ ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أ ص ل ا في م س أ ل ة ا ل ن ب و ة ف ي فضل من الله يؤتيه من شاء ليست ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة اعتراض أ و شيء هذه م ش ي ئ ة الله سبحانه وتعالى لا مجال فيها أ م ا القول الثاني وهو ان لفظه لا غير زائده فاعلم ل لأن لا ي ي ر أهل الكتاب ان ل ك ت ا ب أ الضمير ن والمؤمنين لا يقدرون على شيء من ب ي شيء لا على ف ل الله ه ف إ ن إذا لم ع ل لا م أنهم و ا ي ق د و ن عليه في ق د علموا أنهم قوله د ر ن ع ي ثم قال و أ ن الفضل بيد الله و لعلموا ي ان الفضل بيد الله ف ي ص ي ر التقدير أ ن فعلنا كذا و كذا لان ا ل ل يعتقد أ ه ل الكتاب أ ن ه م ي ق د ر و ن على ح ص ر فضل الله و يحسن في أ ق و ا م المعينين و لعتقدوا ي أ ن الفضل بيد الله انتهى و الله أ ع ل م و ح س ن و صلى الله و سلم و بارك على سيدنا محمد و على ا ل م س ل م ي ط ه ر ي ن اللهم صل وسلم وبارك و ت ر ح م و ت حنانه ن ا م اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد رحمه اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد رحمه اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد ر و م ه اللهم صلى الله ع ل ن ه وسلم على محمد رحمه اللهم ص ن ى الله عليه وسلم على محمد رحمه اللهم صلى الله عليه و ا ل م على م ح ا د رحمه اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد رحمه اللهم はい